يا عِلِّ المَلَائِكَةِ رُسُلًا يَا عِلِّ المَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَتِ مَثْنَى وَثُلَاثَ زيد في القلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. Come أحييز <تصفيق> <تصفيق> الحكيم <تصفيق> لا إله إلا هو فأن تؤمن وإي يكذب كف قل كذبا ترسل الله <تصفيق> ترجع <تصفيق> إن وعد الله حق فلا الشيطان لكم عظوم فاتخذون الَّذِينَ كَفَرُوا لَمْ يُعَنْظُ الشَّدِيدُ وَالَّذِينَ أفمن زين له سوء عمله فرعه عن Oh, I Gud. والذين يمكرون السيئات له الله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم We're عليك على الله السير وما Ah, uh -huh. وتستخري صور الفلك في مواضع ثبتوا من فضله ولا أن لكم في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر كل علم مسمى ثالثم الله ربكم له المجد والذين تدعون من Yeah, بخلق جديد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق يومًا انتذرتم والزرع لا يستوي الأعمى والبصير ولو ظلمات ولا الموت ولو إنما أوثر الثمر من فَقَدَكَذَبَ الَّذِينَ مِنْ قَلِيلٍ فَقَدَكَذَبَ الَّذِينَ أقرت الذين كفوا ثم أقرت الذين كفوا فكيف كانك؟ وقالت الذين كفروا فكيف كان